السلام يسر فضلتكم يقول ما رأيكم في من يبيح التمثيل في المسجد وذلك من باب الدعوة التمثيل لا يجوز لا في المسجد ولا في غيره وليس هو من عمل المسلمين إنما هو مجلوب إلينا مجلوب إلينا من أعمال غيرنا والدعوة ليست بالتمثيل الدعوة بالكتاب والسنة والترغيب والترهيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما سار عليه الدعاة من بعده هل الرسول كان يمثل؟ هل الصحابة كانوا يمثلون؟ هل من جاء بعدهم من علماء الأمة ودعاة الأمة الصادقون هل هم يمثلون؟ هذا عمل عبثي وعمل لا ينسب الى الدعوة هذا من العبث والدعوة لا تقبل العبث الدعوة تكون بالكتاب والسنة والدليل من الكتاب والسنة وبالقدوة ايضا تكون بالقدوة الصالحة والعمل الذي يدعو إلى الله لا بد أن يكون قدوة فيكون أول الناس أول الناس إلى فعل الخير ويفعل ما يأمر به ويجتنب ما ينهى عنه تأمرون الناس بالبرد تنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون هكذا الدعوه تكون الدعوه بالتمثيل والضحك وغير ذلك نعم